book 2 14 14 14 <تصفيق> كولوري الالوان الالوان سنيغ بيلي الثلج ابيض الثلج ابيض Сонце жовте. الشمس صفراء. الشمس صفراء. Помаранча оранжева. البرتقاله برتقاليه. البرتقاله برتقاليه. Вишня червона. الكرزه حمراء. الكرزه حمراء. небо синє. трава зелена. العشب أخضر. العشب أخضر. земля коричнева. التربа, боня хмара сіра ас-сахаба رمادية ас шини чорні ітарат аль сауда ітарат аль сауда якого кольору сніг білий ما لون الثلج؟ обيض ما لون الثلج؟ обيض ما لون السلج؟ обيض ما لون الثلج؟ обيض ما لون الشمس؟ أصفر ما لون الشمس؟ أصفر ما لون الشمس؟ أصفر ما لون الضبورة؟ بورتقالي Ма Буртукала Буртукалі Якого кольору вишня? Червона Ма лавну Ахмар Ма лавна Ахмар Якого кольору небо? Синє Ма лавну сома? Азрак Ма лавна Зрак. Якого кольору трава? Зелена. Мелеуни лошб. Ахдар. Мелеуни лошб. Ахдар. Якого кольору земля? Коричнева. Мелеуни турба. Бунія. Мелеуни турба. Бунія. يَأَيُّ كُلُّورُ الْخَمَارَا؟ سِيرَا مَا لَوْنُ السَّحَابَةِ؟ رَمَادِي مَا لَوْنُ السَّحَابِ؟ رَمَادِي يَأَيُّ كُلُّورُ الشِّنِّ؟ شَوْرْنِي مَا لَوْنُ إِطَارَاتِ الْعَجَلَاتِ؟ أَسْوَد مَا لَوْنُ إِطَارَاتِ الْعَجَلَاتِ؟ أَسْوَد